فوجئت اليوم وبالأمس وأول أمس أن القاهرة قد اصطبغت باللون الأحمر وسألت هو الأهل غلم لا والإيه الموضوع قاله عيد الحب سبحان الملك عيد الحب جديدة دي قاله لا مش جديدة انت بتعرفسي فالنتاين فالنتاين اوه فالانتاين مين فالنتاين؟ قال ده واحد حبيب يعني اللي كان ضحى عشان الحب طب ده يعني مسلم هو مسلم يعني كان ولا كان ايه بالظبط قالوا ده راهب سبحان الله العظيم طب ايه القصه يا ناس هو ايه الموضوع فالنتاين وحب وراهب وانتحر واحنا مالنا الو الحب طب وال والقلوب الحمراء والدباديب الحمراء والعلب الحمراء والبلالين الحمراء إيه, إيه, ايه موضوع الحمار ده في الموضوع شيء عجيب ان الامه المهزومه سارع في تقليد من هزمها اليس هذا بعجب ابن خلدون ابن خلدون في المقدمه يقول كده ان الغالب أن المغلوب مولع بتقليد الغالب شيء عجيب فعلا انا متعجب الى اين تمضي الامه في اليوم في الايام المسجد الاقصى مهدد انه يهدم وبنقول يا مسلمين خلي بالكم لو حصل نعمل ايه وفاجأ بن الدنيا مولا عحمر عيد الحب ليس عجبا ان المسلمين يذبحون في كل مكان بلاش دي ان المسلمين بنعتقد وهذا واقع في كثير من الاحيان الناس مش لا يتاكل مش لاقين يكلوا ويه يبقى فعيد الحب هدايا وحاجات ليست لها أدنى قيمة ولا علاقة بالدين لذلك رأيت أن هذه مسألة عقدية خطيرة جدا يجب أن أتكلم فيها اليوم فلذلك آثرت ليلتنا هذه أن نتكلم في هذه المسألة العقدية لازم لازم مسألة عقدية مسألة عقيدة أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وخصوصا إن احنا اليومين دول عيد الحب ودخلين بقى على عيد الأم وبعدين على عيد شم النسيم وبعدين على عيد رأس السنة الدنيا إيه الموضوع إحنا فين كمسلمين لذلك ماليش وقفة مهمة وخطيرة جدا من الاول وقديد قل قل لو سمحت قل بالامر قل يقول ربي واحق القول قول ربي قل قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين سبحان الملك أخي المسلم وفي سلسلة الأسئلة أسأل هل أنت مسلم؟ نعم أنا مسلم طيب في سلسلة الأسئلة كمان هل أنت معتز بدينك؟ هل أنت محب لدينك؟ هل أنت عالم بدينك؟ هل أنت تفهم دينك؟ يا مسلم يا موحد يا عبد الله يا بتاع يا ابني يا حبيبي يا سيدي وانت كمان يا اختي يا بنتي يا حفيدتي يا ماما يا ستي انتوا رايحين فين بتعملوا ايه مشغولين بايه عايزين ايه لو سمحتوا إيه؟ يا ناس يا مسلمين احنا على دين عظيم احنا على دين قويم ربنا جل جلاله علمنا عظمة الدين ده قال لنا اليوم اكملت لكم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى قال لنا قال لنا ورضيت لكم الإسلام دينة سبحان الله العظيم ربنا قال لنا إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ربنا سبحانه وتعالى اصطفى لنا دينا عظيما واكرمنا بدين عظيم وعلمنا سبحانه ان الدين ده دين متميز ملوش دعوه بحد مش تبه حاجة الدين ده حاجة جديدة علمك يا مسلم انك تقول او تسمع على الاقل كل يوم على الاقل كل يوم عشرين مرة على الأقل تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالي رب نعلمك هذا التميز إنك تبقى مسلم معتزب دينك معتزب منهجك عشان كده دايما اقول ان انت مش محتاج انك تدافع عن الاسلام ولا نرضى ابدا ان تكون قضايا الاسلام في موقف الدفاع عنها واثارة الشبهات عليها انت على يقين انك على دين عظيم دين عظيم بكل المقاييس من جواك حتى وان كنت لا تعلم تفاصيل ذلك ليه يا مسلمين ييجي يتعمل لنا عيد رسول صلى الله عليه وسلم دخل المدينة فوجد فيها يومين يلعبون فيهما فقال إن الله أبدلكم خيرا منهما الفطر والأضحى إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام